بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ وَمَتِّعْكُمْ مَتَى عَنْ حَسَنٍ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ 121-إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 122-ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 123-ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 124-إنه عليم بذات الصدور وما مُدَابَتٍ في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كلُّه في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء إلى يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلتم أنكم مبعثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عليهم العذاب إلى أمّة معدودة لا يقولون ما يحبس، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون.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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون هؤلاءك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 129-مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا, هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون 120-ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 121-ولقد أرسلنا نوحا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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراثلنا باديا رأيه وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كذت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عذده وأتاني رحمة من عذده فعميت عليكم أن ألزمكمها أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزان 126- ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 127- الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جاذلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 وأوحى إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصبني في الذين ظلموا ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين ثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ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 وقيل بعده للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح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 قيل يا نوح اهبق بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك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 قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء مما تشركون وشهد أنني بريء لا تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تضرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 129-ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايها فدروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء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 إنا أرسلنا إلى قوم لوق وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد. المجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع والوجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سي بهم وضاق بهم ثرعا وقال هذا يوم عصيب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 تعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركني شديد. قالوا يا لوط إن رسول ربك لي يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إنه مصيبها ما صابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وانطرنا عليها حجارة من سجِّل منضود وانطرنا عليها حجارة من سجِّل موضود مسومة عن ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره ولا تقص المكيال والميزان إني أراك بخير إني أراك بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقائي أي أن يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 فَطُكَّ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهَقِ اعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 ولم ما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثلين فأصبحوا في ديارهم جاثلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعيد لمدينة كما بعيد الثامود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبأس الورد المرود وأتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة ويوم القيامة بأس الرد المرفوض 126-ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد 127-وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 124. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء, من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب 125. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم جدا شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذاك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيون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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ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 119-فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 110-وما كان ربك ليهلك القرى بظلم حيثا وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملا أن جهنم لاملا أن جهنم وَإِنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ